ثمانية. استمع إلى الآية الكريمة وقرأها بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها صدق الله العظيم